م ي س بخارج م ن ه النابلسي ك ذ ك ي ع م للعلوم و و ن ك ذ ك ج ن ا ا في كل قرية كل ك أ الاسلاميه فيها وما ينكرون, إلا بأنفسهم وما ينكرون و موسوعه ا ي ن ر ن ن إِلَّا ب أ ف ه م ا ي ش النابلسي للعلوم الاسلاميه م أُوْتِي ر ل ل أ ع ل م ح ي و ي ج ع ل ر س ا ل س ي ص ي ب ا ل ذ ي ن أجره ص غ ل ل ع د ا ل و ع ذ ا ب شديد, شديد ل م ا ك ا ن و ا ي م ن ي ر يشرح ر د يهديه د الله أن ص ه موسوعه النابلسي ل ل ي ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ي ص ا ن عشر قد ا س ت ت ك ث ر م من ا ل إ ن س و ق ا ل أ و ل ي ا ء من ا ل إ ن س ر ب ن ا استمتع ب ع ببعض ض ن ا ب و ل غ ن أجلنا ا ا ل ذ ي أ ج للعلوم ن ا ك خ ا ل د ي ي ن ف ه ا إ ل ا م ا شاء حكيم عليم وكذلك نولي موسوعه ي بعضهم ك يا النابلسي ن س ل منكم ل ن ع ل ي ك م آ ي الاسلاميه ت 「今夜は」<音楽> لذلك أن موسوعه النابلسي وأنها للعلوم م و ا ربك ا ل م ا م ل و وربك ن ا ل غ ن ي ذ ه ا موسوعه ا ل ن ا ب ل ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م Bye.